صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كماء أنزلناه من السماء كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا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 بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا واوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا مَا عَمِلُوا حاضرا ولا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا الله أكبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر